كَلَهُمْ عَذَابٌ مِّن رَّجِزٍ أَلِيم وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ هُوَ الْحَقُّ وَيَهْدِي إلى صراط العزيز الحميد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 إِنَّ شَأْنَ خَسِفْ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ نُسْقِطْ عَلَيْهِمْ كِسَفًا مِنَ السَّمَاءِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبَ وَلَقَدْ أَتَيْنَا دَاوُودَ مِنَ النَّافِضَةِ يا جبال اوبي معه والطيق والنا له الحديد ان اعمل سابغات وقدر في السرد واعمل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 إِلَّا دَاوُدَ شُكْرًا وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِهِ الشَّكُورُ فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دلهم عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْ سَأَتَهُ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 جنتان عن يمير وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسل عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثلي وشيء, وشيء من سدر قليل.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 سيروا فيها ليالي واياما امنين فقالوا ربنا باعد بين اسفارنا وظلموا انفسهم فجعلناهم أحاديث فجعلناهم احاديث ومزقناهم كل ممزق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 وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة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 بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لكم ميعاد يوم لا تستغفرون عنه ساعة ولا تستقدمون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 بل كنتم مجرمين وقال الذين استضعفون للذين استكبروا بل مكروا الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأولى لفين الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إِلَّا قال مترفوها إن بما أرسلتم به كافرون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 وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفا إلا, إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء ضعفا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 أكثره بهم مؤمنون، فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفع ولا ضر، ونقول للذين ظلموا ونقول للذين ظلموا دوقوا عذاب النار, دوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا إلا رجل يريد قالوا ما هذا إلا رجل يريد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 وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما اتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير قل انما اعظكم بواحده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 مع تحيات استوديو التميز بمدينة حمد والسلام عليكم